تتألم لفراقك وتتمنى لقاك يسعدها كلامك ويحزنها جفاك تعاني من حملك ورضاعك في الصغر وتعاني قسوتك وظلمك في الكبر فيحرقها الجفاء ويجرحها الظلم تجرح الخد البريد دمعتها تحرق القلب الوثيع عبرتها تجرح الخد البريد دمعتها تحرق القلب الوثيع عبرتها والسبائب من ولدها الظالم والسبائب من ولدها الظالم والسبائب من ولدها الظالم والسبب من ولدها القلم، ما لها عز وهو عز غيره، كيف يتركها تعيش بهرا؟ ما لها عز وهو عز غيره، كيف يتركها تعيش بهرا؟ له ما يصحب مير النائم، له ما يصحب مير النائم. له ما يصطف مِنَ له ما يصطف كم تحرد في مرضها عطفاً كم تجاهلها وشحب لطفاً كم تحرد في مرضها عطفاً كم تجاهلها وشَحَب لطفاً غافل عنها ولا هدايم غافل عنها ولا هدايم غافل عنها ولا هدايم على خدها البريد دمعتها تحرق القلب الوفي عبرتها تجرح الخد البريد دمعتها تحرق القلب الوفي عبرتها والسبائب من ولدها الظالم والسبائب من ولدها الظالم والسبائب من ولدها الظالم و من ولدها الطالب الحزن مزرور في نظرتها والهموم متحوم في غرفتها الحزن مزرور في نظرتها والهموم متحوم في غرفتها قرفها بدمع دايم غايم قرفها بدمع دايم غايم قرفها بدمع دايم غايم قرفها بدمع دايم غايم تنتظر عن ما يزيل الوحده تنتظر عسى يعود سلسل. الرشده تنتظر عن ما يزيل الوحده تنتظر عسى يعود الرشده تسال الباري رد سلامه تسال الباري رد سلامه تسال الباري رد سلامه تسال الباري سالم. تجرح الخد البريد معتها تحرق القلب الوسي عبرتها تجرح الخد البريد معتها تحرق القلب الوسي عبرتها والسبايد من ولدها مالم والسبايد من ولدها مالم والسبايد من ولدها مالم والسبايد من ولدها مالم قاب خب تفكير الجهود وظن ما درن له في رضا الجنة خب تفكير الجهود وظن ما في رضا الجنة واجبه معها خليل خادم واجبه معها خليل وفادم واجبه معها خليل وفادم بالرب أمك بر لا تظلمها وخف ضجناحك لها وكرمها بالرب أمك بر لا تظلمها وخف جناحك لها وكرمها بالرب أمك <متحك> بر لا تظلمها لها وكرمها بالرب أمك بر لا تظلمها وفض جناحك لها وكرمها بر بمك بر لا تظلمها وفض جناحك لها وكرمها بد تواضع ميلومك لايم